أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا توحينا الى ابراهيم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 سُلَمٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجٌّ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ لا يكن <تصفيق> يشهد بما إِنَّ الذين كفروا وصدوا عنهم كل ذلك على الله يسير آمِنُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عليما حكيما إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا الله لا اله الا هو واحد سبحانه اي يكون له ولد له ما في السماء وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا كيف يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلِه ومن الذين استكبروا فيعذب وهم عذاباً أليماً ولا يجدون. سُقِنَ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا وَبَيَانًا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً. <تصفيق> مستقيما. يا أيها الناس قد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 فاستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس لون فإن كانت اثنتين فله الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء